ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرناه نعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأوض كفاة أحيا وأواتا وجعلناه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 هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصح جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال نفسهم وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوها ميئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجد المحسنين ويل يومئذ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ